عشرة، استمع إلى النص الآتي وأكمل الفراغات بالكلمات المناسبة من القائمة مدينة أنقرة هي عاصمة تركيا وهي تقع في وسط الأناضول. عدد السكان فيها أكثر من خمسة ملايين وهي ثاني أكبر مدينة بعد اسطنبول حسب عدد سكانها، لقد اختارها مصطفى كمال أتترك مركزاً في حرب التحرير، المناخ فيها مناخ قاري، فيكون الجو بارداً في الشتاء وحاراً في الصيف.